السنتين في السنة فهذا له معنى علو الهمة وزيادة الجهد فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا فسيكون الأمر يحتاج إلى يعني يقفة ومتابعة قوية ونؤسس بعض الأسس وهي ان الدرس اللي هو في التذكية ما هوش درس نظري بمعنى يعني ممكن نجري مثلا عشرين صفحة كده وانت تذكرهم وبعدين تنتحن وتنجح فيه ده درس عملي بمعنى ان اللي احنا بناخده عايزين نتعلمه نتعلمه في الدرس يعني حصة عملية فنكون مركزين على مسألة عليكم السؤال ركاته الفهم العملي يعني ممكن تطلع من الدرس من تشحفظ الدرس بتعرفة عملية وعما المذاكرة فانت ممكنها الذاكر لان الكتاب يسهل عليك فهمه وحفظه والاجابة عما يأتي عليه من اسئلة إنما هي بمثابة الموعظة التربوية التي تحملنا على العمل فالشيخ يقول في المقدمة عن أهمية علم التذكية يقول فمن فضل الله للعبد أن يأثر له سبيل الخيرات وأن يصرف عنه السوء والمنكرات ولا شك أن الاهتمام بما تزكو به النفس ويرق به القلب حتى ينقاذ لشرع الله ويستجيب لأمره ونهيه لا شك أن هذا من أعظم أسباب الخير في الدنيا والآخرة البحر الرائق هو الكتابين إيه؟ نخلص الكتاب الأول ونبدأ في الكتاب الثاني يبقى كأننا جعلنا الفترة مقسومة قسمين زي الترمين كده فنأخذ هذا في قسم والآخر في قسم الثاني فيكون أفضل من أن نأخذ حصة وحصة أو ندخل الكتابين في ندرس الكتابين إن شاء الله وإن القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة يعني احنا محتاجين شيخ لربنا فيحنا مش لقين شيوخ يربوا ومش لقين بمعنى يعني هم غير موجودين لا هم الندرة فيهم جعلتنا نعمل ايه؟ نحاول ان احنا نتعاون مع بعض في هذه المسألة حتى نصل بإذن الله وبعون الله إلى تحقيق المقصود منها وهو صلاح القلب والسعادة سعادة القلوب والشقاء شقاء القلوب والقلوب لا تسعد إلا بالله ولا تطمئن إلا بذكره وطاعته كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فان بما ذكرنا ان طريق السعادة الاهتمام فبانا بما ذكرنا ان طريق الاهتمام بالقلوب واصلاحها ومداواه امراضها وأثقامها حتى تستجيب لربها وحتى يعني يصح العمل حتى يصح العمل ويقبل والموفق من وفقه الله والمحظول من حرم عنايته وهداه فلسأ الله التوفيق ويقول العبد ينبغي عليه أن يداوي قلبه بأدوية القرآن والسنة الصحيحة في أدوية مغشوشة وفي أدوية خطئة في أدوية صحيحة ولا خطأ في أدوية صحيحة وسليمة وهي أدوية القرآن والسنة الصحيحة وما جاء عن السلف وما الله عز وجل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها يعني لا ينبغي أن نعالج قلوبنا بالأحاديث الموضوعة أو الحكايات الملفقة أو الأخبار المزوقة لأنه ربما يكون فيها سم وعلاج خطأ وكذلك يقول وقد توسع بعض إخواننا في استماع الشعر يلتمسون بذلك رقة قلوبهم فهذه رقة عاطفية وليست رقة حصقية يعني انت ممكن تسمع شعر بكيك ولكنه لا يصلحك وممكن تسمع القرآن ويثقل عليك جدا لأنه سيصلحك اخذ بالك يعني مسألة لابد ان تفطن الى ان برهان الصلاح ليس مجرد انك تتأثر بالشعر و وتسمع كده صوت جميل يحسسك كده بالايه بالسكينه لان ده ربما تكون امور فطريه او جبلية يعني بيشتغل على اوتار عندك انما القرآن هو الحق ياتيك النفس هذه تهرب لانه يعني مثل الصواعق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي خاشعا متصدعا من خشية الله فمسألة التزكية بالقرآن والسنة الصحيحة هذا هو الطريق الصحيح وقد بيّنت منهج أهل السنة في التزكية في رسالة مستقلة بعنوان التزكية بين أهل السنة والصوفية يعني الترجيح تزكية أهل السنة وهذا هو الطريق وقال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى اتبع الهدى لا تضل ولا تشقى يعني كلمتين أو جملة واحدة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فاتبع تتزكى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى فمن يتبع هداي هدى الله هو كتابه المنزل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب اتباعه ومن أعرض عن ذكري الذكر هو الكتاب والسنة ايضا فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يكون في حدود المشروع وهذا أصل أصيل في دين الإسلام وقاعدة أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فليست العبادة تعذيبا للنفس وليس كل تعذيب للنفس عبادة والتزكية ليس معناها تعذيب النفس يعني انت بتؤدب نفسك وبتتصالح مع نفسك انت إيه؟ تؤدب نفسك وتتصالح مع نفسك مثل ابنك مش أنت عايز تقدبه؟ وبتحبه عايز يكرهك؟ لا عايزه يحبك؟ نعم ويتمع كلامك نفسك مثل ابنك وأغلى فإنت بتؤدبها وبتصلحها وبتصلح معاه يعني لابد أن يكون هناك علاقة صحيحة وأما العداوة فهي عداوة الصفات المذمومة عداوة الصفات الإيه؟ المذمومة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا يا رسول الله نظر أن يمشي فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب وكذلك الرجل الذي وقف في الشمس وامتنع عن الكلام وصام فقال أتم الصوم وقعد واستفر فالله غني حميد سبحانه وتعالى فهذا الطريق يحتاج إلى فقه فلا يجوز أن نتقرب إلى الله عز وجل بعبادات لم يشرعها الله كذلك لا يجوز أن نبالغ في المشروع ونتجاوز به حد الاعتدال وأنتم تعلمون قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم انت عدم رضاك عن نفسك ربما يكون باب من ابواب الضلال وليس من ابواب الاعتدال فكيف تأمن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه لا تأخذ يمينا ولا يتارا وانما تأخذ الطريق المستقيم قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما, أما إن أعلمكم بالله وأبقاكم لله أنا أما إني لأصوم لا وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني المطلوب ان أنت تطلي وتتزوج وتصوم وتفطر وتصوم وتعجل الفطر وتصوم وتتصحر وتفطر وتقول بسم الله وتقول الحمد لله وتتزوج النساء ويكون لك في أهلك رغبة وتختار فذلك احرى للقبول أو لدوام العشرة يعني يعني انت مخلوق بهذه الصفات ليس للحرمان وليس للمضادة وإنما الفطرة والاستقامة فغير الاستقامة انحراف وليس زيادة في, في الراحة انحراف وضيق وضنك فليس المطلوب من الشرع أن يمتحنك بمعنى يضيق عليك وإنما يمتحنك يجعل لك القدرة على الفعل والترك ويرسم لك الطريق فيمتحنك يعني تمشي في الطريق ويكون عندك القدرة وال والبواعث على الفعل والطرق فتختار ما أمر الله به وهذا هو الاستقامة وصفة القول أن العبد ينبغي عليه أن يلتمس رقة قلبه ويسعى في تزكية نفسه بحسب ما بيّن الله عز وجل في كتابه وما صح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني المطلوب التعبد لله تبارك وتعالى بكل شيء بما هو نعمة وبما هو طيب مما تحبه النفس وبما فيه مشقة وتكرهه النفس التعبد لله بكل شيء بما شرع من عبادات وأذكار وصلوات وبما أمر من معاملات وعاشرهن بالمعروف عبادة وقولوا للناس حسنا عبادة وكل عبادي يقول الذي هي احسن عباده وليعف وليصفح عباده يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم يبقى فاحذروهم لها معنى لا يناقض وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فاحذروهم يضلوكم أن يفتنوكم أن تتبعوهم في أهوائهم فتتركوا شرع الله أو طريق الله عز وجل فاحذروا هذا وإنما تعاملوا معهم باللين ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فإذا أساءوا فتعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم كل هذا عبادة فالمطلوب منك أن تكون حياتك عبادة كلها عبادة ما تحب وما تكره تجعله في قالب العباد وبقي أن نقول إن علم التذكية والرقائق لازم لطالب العلم فإن طالب العلم الشرعي يعلو فإذا على جاءته آفات هذه الآفات عجبة أو كبر أو كذا فلا ينفعه العلم بفساد قلبه فلابد أن يذكي قلبه ونفته أن يذكي قلبه حتى ينفعه العلم فإن الأرض التي فيها حشائش إذا رويت بالماء العذب تنبت الحشائش مع الحب ولكن الحشائش أقوى من الحب من عندكم فيكم يعرف هذه المسألة مثلا الأرض في حشيشة اسمها إيه الدنيبة قوية هذه الحشيشة قوية فالحشائش طبعتها قوية مثل الطيور والحيوانات البرية قوية فلابد من تنقية الحشائش والري حتى ينبت الحب الصالح الطيب ولا تنبت الآفات فإن العجب والكبر قد ينبت في القلب بسبب العلم أي بسبب المنزلة لأن الناس تحترم وتوقر صاحب العلم هذا بالنسبة كمقدمة او تمهيد وأما الموضوع الأول وهو أهم المواضيع الذي نبدأ به وهو الاخلاص شرط قبول العمل لقبول العمل شرطان الاخلاص والمتابعة الاخلاص لله ومتابعة السنة قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان يبقى لابد أن تكون هذه الفعلة غير مباحة يعني ليست من المباحات وإنما هي مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى فمما يراد به وجه الله عز وجل لما وكيف أي لما فعلت وكيف فعلت فالأول سؤال عن علة الفعل وبعثه وداعيه هل هو حظ عاجل من فضوذ الدنيا وغرض من أغراضها مثل محبة المدحة أو خوف الذنب أو استجلاب منفع محبوب أو دفع مكروه عاجل أم أن الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه يعني العمل اللي أنت بتعمله من أعمال الدين إذا كان عمل مشروع فانت بتسأل نفسك انت بتعمله لما الباعث عليه واذا كان عمل مباح هذا العمل المباح مثل لون الثياب فانت بتلبس ابيض ولا رصاصي ولا بيج ولا سيمون ولا اي لون فعندك الوان مباحة او انت بتختار او بتحط عطر اي عطر وهذا العطر بتضعه كما يعجبك او كما يعجب الناس وبتلبس الثوب كما يعجبك او كما يعجب الناس وليس عندك غرض التعبد وانما غرض المباح يعني بتلبس ما ابيح لك وبتختار ما يروق لك او ما يروق للناس هذا رياء ولكنه رياء مباح لانه امر مباح وامر من امور الدنيا مثل ان تختار لون الشقة أو الوجهة البيت كل هذا أمور مباحة تفعلها لأنك تحبها حظ لك حظ فيها أو لأجل الناس لأنك لا تتعبد بها وإنما يحكمك الشرع في مثالك هل هي مباحة أم لا ولا حدود أم لا فنهك عن الإصراف وهي مباحة فهي حلال لك فإذا أردت أن تتعبد بها فهذا يحولها من المباح إلى عبادة بشروط تبين إن شاء الله ولكن القصد ان مسألة الإخلاص والرياء المقصود بها ما يتعبد به لله ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى هذا أمر مهم جدا وكذلك البدعة ما يتعبد به لله أما ما لا يتعبد به فالبدعة كثيرة جدا وهي بدعة دنيوية ليس فيها اسم فاما ما يتعبد به لله في الدين فلا بد فيه من الاخلاص والرياء في مذموم ولا بد فيه من السنه والبدع في حرام فهذا امر لا بد ان تنتبه اليه والسؤال لما وكيف أي هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاه ام فعلته لحظك وهواك والسؤال عن متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد هل كان ذلك العمل مما شرعه الله لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أم كان عملا لم يشرعه الله ولم يرضاه فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا بهما فهذا الكلام يبين ان الحرص على قبول العمل لا بد أن يوفر في عمله هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة فطريق التحقيق تخلص من السؤال الأول او الصواب في الجواب بتجريد الاخلاص وطريق الصواب في الجواب في السؤال الثاني بتحقيق المتابعة لما وكيف فما هو الإخلاص الاخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب تجريد تفيد الإخلاص تجريد إفراد الله إفراد الله بالقصد قصد التقرب تفيد القربات الطاعات فكل ما يتقرب به إلى الله يكون القصد فيه مجردا من كل شائبة تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب جميع الشوائب تشمل الرياء وغيره مما يكدر صفو العمل فتجريد قصد التقرب أن يكون الباعث على الفعل اللي هو القيام بحق العبودية كرادة وجه الله ابتغاء الله والدار الآخرة تجريد قصد التقرب عز وجل عن جميع الشوائب أي عن جميع الحظوظ العاجلة لا يريد به الدنيا لا يريد به شيئا غير وجه الله فكل شيء غير وجه الله فهو شائبة إذا دخلت إلى هذا العمل الذي هو الدين ما يتقرب به فهناك حظوظ للنفط دنيوية مباحة وهناك حظوظ محرمة وهناك حظوظ مؤازرة للأمر معينة وهناك حظوظ معارضة مضادة للأمر وكل هذا في تفصيل فتجريد التقرب ينقسم إلى قسمين في قسم تجريد مما يضاد التقرب لأن ما يضاد التقرب هو الله أو يريد الدنيا وهناك حظوظ هذه الحظوظ تقلل الأجر فقط تقلل الأجر فقط يعني يعجل لنفسه الأجر في الدنيا لأن كل مقصود وجه الله عز وجل ولكنه يتعجل حظ في الدنيا كمن خرج للجهات السبيل الله وغنم فبيفرح بالغنيمة وبينقص أجره وكمن ذهب العمرة وتاجر فالعمرة صحيحة ولكنه نية التجارة قصرت في نية الذهاب يعني أخذ أنقصت منها من الأجر والثواب فهذا التجرد لا يحبط وإنما ينقص الأجر على قدر الحظوظ الدنيوية ويعظم الأجر على قدر التجرد فليس كل حظ يفسد العمل وإنما هناك حظوظ مباحة وهناك حظوظ تؤازر العمل يعني يكون فيها إعانة على العمل وهي من حظ النفس مثل السحور السحور طعام وهو من حظ النفس ولكنه يعين على الايه على الصيام فهذا حظ يؤاثر الأمر وفيه اجر وفيه أجر وثواب ومثل الزواج فانه يعين على السكينه والطمانينه وغض البصر والعفاف فهذه حظوظ ولكن فيها اجر وتؤاذر الأمر وكذلك المكتب الحلال لمن أراد أن يجمع نفسه على طلب العلم والعبادة فهو إذا احتاج فإن هذا يشوش عليه الأمر فكل هذا لها ضوابط أنها تؤاذر وتعين على طاعة الله سبحانه وتعالى وقيل الإخلاص هو افراض الله عز وجل بالقصد في الطاعات أي ما يتقرب به إلى الله وأمر الله عز وجل بالإخلاص فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر هو الذكرى ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فعده ثلاث مرار ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه دا دين أربع ركعات ممكن تصلي أربع ركعات كلها لله إلا سجدة واحدة ينفع ينفعش ليه لأن هذا معناه فساد العمل ما الذي يحمل العبد على إنقاط العمل الديني اللي هو القربة إنقاطه وجعل جزء منه لغير الله هل غير الله يعطيه اجر أعظم لا هل يستحق الطاعة لا الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المعبود الحق حق من عبد هو المستحق العباد هو الخالق الرزق المحي المميت هو الذي يبعثك ويحاسبك فهو أحق بالعباد وهو سبحانه وتعالى الغنيل الكريم أكرم من أعطاه وأوسع من أعطاه سبحانه وتعالى فإذن العبد الذي يعمل العمل ويشرك فيه مع الله عز وجل عبد جاهل سيء الأدب لأنه يعني قليل العلم بالله سيء الأدب مع الله لأنه ليس هناك أي منفعة من فعله هذا وإنما هي مجرد مخادعة يريد أن يطلب الدنيا فيقول وأطلب معها الآخرة لأن طلب الآخرة لا يكلفه شيء إنه مدام طلع عمل العمل طلب به الدنيا فهذا هو مقصوده فيدخل الآخرة معه كأمر صوري أو شكلي فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل عملا فيه شرك لأن الله تبارك وتعالى لا ينفعه العمل وإنما يريد التقوى منكم فهذه التقوى هي الإخلاص لله تبارك وتعالى او الإخلاص من التقوى وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعته يعني لو توفرت الثلاثة قلبك يبقى السليم لا يدخل غل ولا فتد ولا شر أن يكون فيه الإخلاص والمناصحة ولزوم جماعة المسلمين فهذه أبواب خروج القلب إلى الدنيا وفي الدنيا فإذا أنت أمنت هذه الأبواب الثلاثة إخلاص العمل لله المناصحة لأئمة المسلمين لزوم جماعتهم هذا يصلح القلب والمعنى أن هذه الثلاثة تستصلح بها القلوب فمن تخلق بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب إلى الله فلا يكون فيه باعث سواه والشيطان يحاصر العبد ويحبط له كل عمل ولا يكاد يخلط في عمل هذا أمر خطير وإذا خلص عمل واحد فقد ينزو به العبد يعني مسألة مسألة يعني في منتهى في منتهى الدقة والوضوح نحى رجل غصن شوك فقال حتى لا يوذي المسلمين فشكر الله له فغفر له يعني انت محتاج ربنا يتقبل منك حاجة وفي بالك يتقبل منك شيء يتقبل منك وإنت عملت إيه تحاول وتجاهل يتقبل الله منك شيئا خالصا لوجهه الكريم فالإخلاص هو تنقية القلب عن الشوائل فأنت قد تفعل أشياء كثيرة جدا وفع حظوظ ولكن يعني الدقة في المسألة المقصود بها الوجه فقط لأن الدقة في المسألة ممكن تصل إلى درجة عدم الفهم والإغلاق والأحباط فنريد نسأل الله أن يرزقنا الفهم والصواب والفقه في هذه المسألة لأنها دقيقة فأنت مثلا عليك أن تتدرب على الإخلاص وأن تتمرن على الإخلاص تتدرب وتتمرن على الإخلاص وخلي بالك الأعمال الكبيرة ديا يعني مخوّثة فأنت تعمل الأعمال الكبيرة العظيمة وأنت تستغفر الله تبارك وتعالى وتحرص عليها لأنك لا يمكن أن تحكم, أن تحكم على عمل هو لا يقبل بل أن ربما وجلك وخوفك يكون شفيع ويقبل الله عز وجل منك العمل واتعلم كيف تجمع بين المسائل لما أكلمك عن الأعمال اليسيرة ورغبك فيها ما تفهمش من كلامي إنك تعرض عن الأعمال الكبيرة وإنما تفهم إن في أمر إنت مش محتاج مني أأكد عليه لإن انت مهتم بيه وشايفه وحاسس بيه ومنفعل معاه كما أن الله وصّى بالوالدين كثيرا وما وصّاش بالأولاد إلا قليل جدا لإن في فطرة عند الأب أنه يبقى أحنين على الأولاد فالذي ينوصي به يحتاج إلى الوصاة به فالأعمال اليسيرة هتتدرب فيها على الإخلاص هل صمت يوما ولم يعلم به أحد مطلقا حتى انت نسيته يعني ما فضلتش فترة يعني صمت وتعرضت الكذا مسألة ان حد يعرف أنك صايم ونجحت أنه ما يعرفش أنك صايم ليه أنت ما أنتش خايف من رياء انت عايز تعمل عمل مستخبي حدش عرف حدش يعرفه ابدا إلا الله لم يعلم به مخلوق وبعدين يجي المساله الثانيه بقى ان انت تنساه يعني انت نفسك تنساه لا تنظر له يعني اول ما تصل الى هذا العمل تشعر ان ده رزق من الله واني الخوف على العمل ده منك انت ان انت اللي ممكن تفسده يا اما تذكره في مجرى الكلام وتضرب به مثل او يعني من قريب او من بعيد او باي طريقه باللف والدوران او حتى ممكن تقوله من غير ما تقول على نفسك وتقول على العمل ده يعني كمثل للناس يبقى انت بتستعظمه وبتستحسنه وحاسس ان هو ينفع يبقى مثل للناس خد بالك انا عايزك تعمله تحس ان هو نعمه وان خوف عليه منك انت ان انت تفقده فده مساله مساله اخرى مسألة الحرص على ذكر دخول المسجد ليه أنت من تشحرص على أذكار دخول المسجد وأحيانا تدخل وتنسي وذكر دخول الحمان ليه لأن دي ما فيهاش جوافب إن دي أعمال يعني ما فيهاش دوافع النفس تتعلق بيها ممكن تكون حرص على امور كثيرة جدا منها استوكل عطر وكذا وكذا وكذا وتقول لي كلها هسنا وتبقى حدث على في حاجات بتذكرك بها فظوظ للنفس فيها فأريد من نفسي ومن إخواني أن احنا نتعلم ونتمرن على هذه الأعمال التي لا حظ فيها للنفس ولا ذكر لها عند الناس نحاول أن إحنا نتعلمها ونعملها ونتمرن عليها. لعل, لعل لما نعمل الحاجات دي ينمو في قلوبنا ويتربى عندنا روح العمل لله الإخلاص نتمرن نحس كده أن نتمرن على الإخلاص فدي مسألة يعني أرجو أن ينفعنا الله عز وجل بها فالرياء أن تطلب المنزلة في الدنيا والإخلاص أن تطلب المنزلة في الآخرة ولا يجتمعان في الطلب إنما في الهبة إن ربنا يرزعك المنزلة في الدنيا الآخرة الإخلاص أن تطلب المنزلة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى وقيل للإمام سهل أي شيء أشد على النفس قال الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب يعني ليس لها حظ من خصوص الدنيا فالمطلوب منا أن نعمل أعمالا هي لولا الله ما عملناها مطلوب هذا الأمر لولا الله ما عملناها يعني فيها الكسل والكره نفس تكرهها والكسل فيش أي دافع وليس في أي لوم والعتاب على تركها لا أحد يحسبنا ولا مذم في تركها فنبحث عن هذه الأعمال ونكتهد في أن نتدرب في على الإخلاص في هذه الأعمال التي ليس للنفس حظ فيها فالنفس تحب الظهور والمدح والرياسة وتميل إلى البطالة والكسل وزيينت لها الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخير المساومة والأنعم الحرف أشد شيء على النفس إخلاص النية لله قال أيوب تخلص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال وقال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز فينبغي لمن أراد الإخلاص أن يقطع محبة الشهوات من قلبه ويملأ قلبه بحب الرب عز وجل لا يجتمع في القلب حب المحمدة والمنزلة والإخلاص يعني خلي بالك كده انت بتحب الناس تحترمك وبقالك منزل عندهم وبتحب الدنيا وعايز تخلص لله تباركة تعالى لازم تقطع وتذبح هذه المحبة تقطعها يعني تناقش نفسك في التعلق بهذه المحبة يعني المطلوب ان انت يعني تبقى انسان ايه في الدنيا يعني ايه مطلوب المطلوب ان انك لا تتعلق بالمنزلة عند الناس وإنما تجعل التعلق بالمنزلة عند الله يعني قدرك عند الله وزنك عند الله حسابك عند الله سبحانه وتعالى ميزانك عند الله تبارك وتعالى تسأل نفسك عن هذه يعني عند الله يعني الدرس في الخطبة طلب العلم أي عمل من أعمال الدين أول خاطر يقع في قلبك ميزان الناس موقعه عند الناس يبقى الناس لهم قدر عظيم في قلبك اول ما يخرج هذا القدر ويخرج الناس من قلبك ولا يكن في قلبك الا الله تخلص لله طول ما في قلبك الناس طول ما فيه صراع وميدان ومعركة واذا يعني دم يعني دراحات وانت تموت وسيفك مشهور وقد وانت تموت وانت تجاهد يعني اللي يوصل ان يطمئن قلبه والنفس مطمئنه هذا يعني ايه نادر من كل نادر انما نجاهد لعلنا يعني نموت شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في يقول سينبغي لمن اراد الاخلاص أن يقطع محبة الشهوات من قلبه ويملأ قلبه بحب الرب عز وجل ويستغرق الهم بالآخرة فمثل هذا لو أكل أو شرب او قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية ومن ليس كذلك فباب الإخلاص مزدود عليه إلا على الندور يعني من أحب الدنيا تعثر عليه الإخلاص ما أمر عسير جدا على الإنسان ومحب الدنيا لماذا لا يتأثر الإخلاص على من أشرب قلبه وحب الدنيا الذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة فيها يعني بالجملة يغلب على قلب غير الله تكتب جميع حركاته تلك الصفة فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرة فالإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد الأخرة بحيث يغلب ذلك على القلب فإذ ذاك يتهثر الإخلاص وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها من المغرورين ويعني في مسألة مهمة وهي المسألة هي كالآتي هناك فرق بين أنك تريد الرياء وأنك ترأي هناك فرق بين في رياء في العمل وان العمل غير مقبول انك تريد الرياء انت لا تريد الرياء ولو وصف لك وصف فيها العلاج تشربها حتى لو مر حنضل انك عايز تخلف وانما تغلب لقوة النفس وغلبة الهوى وغلبة الشهوة وغلبة الفتن وضعف الايمان فانت بتقوي ايمانك وتضعك شهواتك علشان تغلب أنت في الصراع فأنت لا يقال عنك مرائي أنت مؤمن لأنك تكره الرياء وتود لو أنك أخلصت عملك كله لله ولما تقع في الرياء تندم وتحاسب نفسك وتستغفر فهل معنى ذلك أن يحبط العمل أم معنى ذلك توبة فلعل هذه التوبة تشفع ويتقبل الله منك أحسن ما عملت ولو زر ويؤطيك الأجر كما نحى غصن لا بد أن تفرق من هذه المعاني حتى لا ترجع ولا تنتكس ولا يحصل عندك إحباط يعني ما تسمع كلام الأولياء كلام العلماء الربانيين الصادقين الكبار فهين تحس أن أنت يعني إيه الكلمه كلام دقيق جدا فهذا الكلام الدقيق معناها ايه يعني كلامنا كله انتهى ابدا وانما نحن في مجاهده هو الاقامه بعد الدين الله مساء الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ومعا فذكرنا أن تيسر نية, تيسر نية الإخلاف يكون بالزهد في الدنيا وقطع التعلق بالخلق وأن من كان على العك وتعلق قلبه بالخلق ومحبة الدنيا هذا يتعثر عليه الإخلاف ذكرنا أيضا أن هناك أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالفة ويكون فيها من المغرورين لماذا؟ لالتباس الأمر عليه فما هي حقيقة النية؟ النية ليست قول القائل نويته بل هي انبعاث القلب وهذا يجري مجرى الفتوح من الله هذا البعث يعني ربنا رزقك النية صالحة فقد تتيثر في بعض الأوقات وقد تتعذر في بعضها يعني يطلب منك زيارة أخ في الله فلا تحضرك نية لله أبدا وإنما كل الباعث إما إنك ما تروحش أو تروح لمصلح ما يكونش عندك نية إنما أنتش عارف ينبعث من قلبك نية لله فالنية محلها القلب يعني النية عمل من أعمال إيه القلب يعني لو أنت مقتنع مية في المية أن العمل ده لما يبقى خالص يبقى المصلحتك مش معنى كده أنك ممكن تمي أن النية عمل القلب فلابد أن ينبعث من القلب النية فقد تتعذر وقد تتيسر بفضل الله تبارك وتعالى ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين تتيسر عليه في أكثر الأحوال إحضار النية للخيرات فإن قلبه مائل بالجملة إلى الخير هيبقى المسألة أنك لا تظل ان تكثير النيات ده أمر سهل تروح المسجد وتين وكذا وتين وكذا وتين وكذا, وكذا وفيه واحد مثلا ممكن يكتب لك 40 نية لدراسة كتاب كذا و50 نية لفعل كذا وتقرأهم وتقول لأنا نويت ده كله وأنت لم تنوي منه شيئا او نويت ما تيسر لك عندنا في العمرة في رمضان في العشر الأواخر اتنين في المسجد الحرام شافهم واحد مقيم وهما من كفر الشيخ والانسان ده من مكة فرح جاب لهم طعام هذا الطعام لهم دي لحم عجالي من مصر في كيس كده ودخل به فهم لما جم يفتحوها انية ان محدش يشوفها ان لو حد شافها يأكل منها وهي تكفي يومين فهم بيأكلوا وهم موجودين كل واحد يحطي ايده كده بالراحة ويأكل ويداري من الناس دي النية اني محدش يشوفها تاني يوم حمض الاكل فسد خلاص كده في يفتحوا بقى في المغرب بنفس الطريقة كده لو الاكل ريحته ايه اتغيرت هيوده في اين هموا الكيس والنية بقى اني الناس تأكل والناس اكلت فعلا ناس فعلا اكلت وزحمة فدنية واحد عنده زيستان عطر اتنين جاء له هدية عشان كده لها طيبة وعجبان والتانية لها مش عجبان قال ادها للأخ محمد هدي النية وروح يقول له دي هدية وممكن تعجب الأخ محمد بس هو له ما ليس له من عمل إلا النية فهذه الأمور امور مهمة جدا واحد جاء له هدية صندوق رنجة فقال اعمل ايه ده كله ناكل شرنجة وقاموا أخذ مثلا خمسة وقال أعطوا الصندوق ده للإخوة بتعمل بجرادة الصلاحية فيجيه يقول الخمسة لقاها جميلة جداً قال يا سلام لو كنت أعرف ما كنت اشتلعت ده كله كنت على الأقل لأخذت كمان خمسة ندم وما كانش نيته إن هو بيديلهم الصندوق لأنه بينفي كل ما أحب لأنه هو هيوديه فين كل هذه نواية بواعش فاعلم أن هذه هي النواية حقيقة النواية رجل جاء بالضيف فقال لزوجه نوم الأولاد وهات الخبض أطفئ السراج إيه النية إن الضيف يأكل فلم تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهو وضع الطعام وإفطاره في الاعتكاف وأحب حاجة عنده اللي هو قدامه ما يفكرش ينفق منها خالص يا ممكن يتحيل أنه يعمل أي حركة كده أنه لو هل من مزيد كل هذه نوايا فمسألة الحساب على النية أمر مهم جدا أن تعلم ما هي النية وما هي نيتك لما يطلب منك عمل شوف إيه الباعش لدرجة أنك لما تتعلم النية تقول استنم منوي يعني أوعز نفسي أو أولده فعلا زيارة المريض والواحد ممكن كذا ممكن أذكر نفسي هو مش ممكن نحن بنسمع درس بينبعث في قلوبنا نية درس مثلا عن الجهاد في سبيل الله يبقى لو فتحوا بالتطوع يتقدم الناس عن النفقة تجد الناس ينفقوا لأنهما انبعثت من قلوبهم نية للانفاق والصدقة بواحد يتكلم يحس أنه أنت مؤمن فالتذكرة بتنفعك فانتظر حتى أنوي يعني أبعث من قلب نية أذكر نفسي بالآخرة فنفسي تتذكر فتنبعث النية فاحرص على هذه الأمور واحد الإمام اتأخر وإنت اللي بتصلي والإمام اتأخر فإنت لقيت نفسك نشيط هو كاتم على نفسه هو بصلي كل يوم وإنت ما فيش فرصة لك بتصلي في شهر مرة ولا في السنة مرة وثين ثلاثة ونت حافظ قرآن وصوتك كويس بس انت هتعمل ايه ملكش ايه ماش لقي لك مجال تتنفس فيه فالإمام مش موجود تلاقي عندك نية على طول نشاط انك تتقدم للصلاة وهو الإمام لان الصلاة تقام عايز يجري ويسرع ليه؟ عايز يلحق لاحسن هيقيم الصلاة مش عشان تكبرة الإحرام ولا أجري الإمام ولا حاجة عشان هو عايز يصلي إمام هذه البواعث نواية فانت عايز تحاسب نفسك على قلبك ويكون انت بينك وبين قلبك تلك متصل ورؤية حقيقية وتفسير صحيح ومعاملة صحيحة فما العمل؟ يبقى الإنسان اللي هو بيجد في نفسه نية أنه لما الإمام يتخلف حب للصلاة ممكن يؤدب نفسه وخلى حد تان يصال وممكن يكسر نفسه لما نفسه تنكسر ويكتشف هذا العيب في نفسه يبعد يصلي من غير هذه النية نية حب تأخر الإمام وكذلك الإمام ممكن يتأخر ويمشي حتى يكثر في نفسه نية حب الظهور وهكذا يعني لا تتعلم ترك العمل ولا الهروب وإنما تتعلم إصلاح النية فإن هذه النية فضلها عظيم جدا جدا تخيل انت جالك اذا ستين عطر واحدة بعشرين جنيه واحدة بعشرة فاثرت الاخ بالزجاجة امه عشرين جنيه انها احسن واحد تاني عنده زجاجة اطر مثلها بالضبط بمية وخمسين جنيه واخرى بخمسين جنيه فهو اعطاه امه خمسين واحتفظ بالاخرى الغالية اعطاه امه خمسين لان هي الارخص فنية الإثار مش متوسرة والزجاجة أغلى أغلى بكتير ولكن النية إن إنما الأعمال ليست بالأعداد ولا بالأحجام وإنما بالنيات فمسألة النية هذه مسألة مهمة وهي رزق ويتجد مجرى الفتوح من الله وقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر في بعض فلا بد من تعلم فقه النية تعلم فقه النية يبقى تعلم الإثار خلي عندك نية كده تعلم أي حاجة أنت بتحبها وأنفق منها وتعلم النية أنك تبعث في قلبك نية لله سبحانه وتعالى اتعلم هذه الأمور أن ينبعث من قلبك نية لله سبحانه وتعالى وتحمد الله أن يرزقك هذه النية وتعلم حراسة النواية السيئة هناك أمور تقع فاسدة بسبب النية النية السيئة يعني هو إحراج او كده وخلاص او أي حاجة من حاجة الدين الشرط الثاني في قبول العمل متابعة السنة وهذا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فحديث العمل بالنيات ميزان العمل في باطنه ومن أحدث, في عملنا ومن أحدث في أمرنا أمرنا المراد الدين والشرع في أمرنا هذا ما ليس منه المراد هنا بأمره صلى الله عليه وسلم دينه وشرعه ما ليس منه فورد فهذا يدل على أن العمل يكون في ظاهره وباطنه يوافق شرع الله تبارك وتعالى فاتباع السنة هو الطريق الآمن للوصول إلى الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل التي ينبغي للعباد أن يسلكوها حتى لا يكون يوم القيامة من المغبونين ففي الحديث فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدفات الأمور فإن كل بدعة ضلاله ويقول أيضا في الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف فهذا أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين من بعده والسنة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاءه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال يعني بالدين كله وهذه السنة الكاملة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وكل بدعات ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء هو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه و كل من أحدث شيئا ونسبه إلى دين ولم يكن له أصل في الدين يعني أصل يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه وسواء في ذلك بسائل العقيدة او الأعمال او الأقوال الظاهرة والبطنة وما وقع في كلام السلف من استحتان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية يعني هي تسمى بدع لغة وإنما شرعا ليست بذعة في الدين فمثلا قول عمر رضي الله عنه نعمة البذعة هذه على صلاة قيام رمضان جماعة على إمام واحد فهذا له أصل في الدين أن النبي كان يحف على قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة فهذا هو الأصل فروا الحافظ أبو نعيم بإذناده عن إبراهيم ابن الزنيد قال سماعة الشافعية يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم يعني اختراع مثلا برنامج للتليفون يأذن عند كل صلاة تنزيل المصحص على التليفون كل هذه بدعة محمودة لأن لها أصل ترجع إليه في الدين أما أن الواحد يقف في الشمس او يصوم عن الكلام او مثل هذه الأمور يعني مثلا يقف عندما يخطب الخطيب يقول يعني ده احترام وتعظيم للخطيب كل هذه الأمور من البدع في الدين وهي مذمومة فباب السنة هذا هو الحصن الحصين قال ابن رجب ويقول الشيخ وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم التلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما أحدث في ذلك بعدهم فيعلم بذلك السنة من البدعة يعني هذا الأمر الأهمية لا لا يحكم فيه طلبة العلم وإنما يحكم فيه أهل العلم لأنه ربما يلتبس على طلب العلم المسألة هل هي سنة أم بدعة نعم نجي نعمل احتفالات محدش يجي يقول لنا مثلا إيه ده صلاة التراويح بالطريقة الفلانية وكان بيختم القرآن وكان او مثل أن يعمل خط في المسجد أو كذا لابد أن نرجع لأهل العلم الراتخين لأنه ربما نختلف في مسائل بسبب قلة العلم وقلة الرسخ في العلم وقلة الفهم لأن هذه مسألة المحدثة هل هي تسمى سنة أم بدعة هذا يحكم به أهل العلم فإذا حكم أهل العلم في المسألة وهم من أهل السنة نطمئن لحكمهم فإذا اختلفوا نعلم أن الأمر فيه سعة إذا اختلفوا في مسألة نعلم أن الأمر فيه سعة فيقول الشيخ السنة في اللغة الطريق ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة رضي الله عنهم هم أهل السنة لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدع عباره عن فعل ما لم يكن يعني على عهد الصحابة فبتدع والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة او توجب التعاطي عليها بالزيادة او النقصان مثل الزيادة على الأذان او النقصان من الدين والسنة يتقرب أيضا بالنقصان فإن تدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا يسمى سنة ولكن هذه الكراهية حفظا للأصل والاتباع يعني يصل بهم الحساسية درجة الحساسية للمحافظة على السنة أنه يخاف من أمور هي سنة مثل جمع القرآن لما كلف زيد بن فابت قال له أبو بكر وعمر او كل بجمع القرآن قال لأبي بكر وعمر أجمع القرآن كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشي أن تكون هذا الأمر بضعة فهذا من باب الحراسة والحذر فأمر واضح جدا أن عبد الله بن مسعود قال لقوم قد جلسوا في المسجد وبينهم راجل يقول كبروا مئة سبحوا مئة كذا فقال لهم لقد جئتم قال انا عبد الله بن مسعود والله الذي لا اله الله الذي لا اله غيره لقد جئتم ببدعه ظلما او قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما اما انكم اعلم من الصحابه افضل او انكم ابتدعتم فليس هناك خيار الا انهم ابتدعوا لانهم احدثوا عباده لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه وهذه الكيفيه وهذا عالم من علماء الصحابة قد بيّن أن هذه بدعة فإذن عليك أن تعلم وتفهم أن الحكم على الأمر المحدث هل له أصل في الدين وفي السنة يوافقه وليس بدعة أم أنه ليس له أصل وهو بدعة هذا من شأن أهل العلم فإذا اختلف عليك شيء فترجع إلى أهل العلم قال ابن رجب في تعريف البدعة هي ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وتعريف ابن حجر ما أحدث على غير مثال سابق وهناك كتاب في البدعة وتحديدها وموقف الإسلام منها للدكتور عزة عطية وفي جامع العلوم الحكم شرح الحديث فيها أيضا فائدة زيادة ونكتفي بهذا المقدار ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وتبحانك اللهم ربنا والحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أكتغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم